فرا اللهم لا اله الا انت سبحانك انا من سيئات اعمالنا من الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمد عبده ورسوله ثم نبدا باب المنافئ المهمه هو باب الحي باب الحي باب الحي احتاج الى نوع من التركيز تجنوع من يعني النظر في الادله محتاج الى نوع من التاني من الابواب من الفقيه الصعبه مش السهله هناك ابواب برضه غير في الفقه زي ابواب الرضاع زي ابواب او كتاب الفرائض والمواريث فالحيط يعني مش بعض الناس او بعض يعني الاخوه اظن انه هو باب باب الأبواب الصعبة التي يوجد اختلافات كثيرة و تحتاج إلى نظرة الأذلة و التأني و في الفجر و عدم التصرع في الفجر الحيط مأخوز من السيولة و الانفجار حيط مأخوز من السيولة و الانفجار تقول العرب هذا السيل يفوت هذا السيل وتقول أيضاً حاضة الشجرة حاضة الشجرة بمعنى إذا نزل او انزلت صمغ من حاضة الشجرة معنى ملحوظ وملحوظ من الحوض. الحوض الحوض يأخذ سمى حوض ليه؟ لأنه يجمع ويضم ماشي ويفيض ويسير الماء إليه ملحوظ من الحوض كأنه هو من الجمع والضم كأن رحم المرأة يجمع دم ويكون في هذا الدم وتعريفه دم يرخيه الرحم يخرج من المرأة في أوقات المعتاد هو دم يرخيه الرحم يخرج من المرأة في أيام أو في أوقات المعتاد يقول الشيخ مراهن رحمه الله لا حيض قبل ثمان تسع سنين ولا بعد خمسين سنة ولا ما حمد الحيض يوم وليلة وأكثره خمسة عشر يوما وغالبه ست أو سب وغالبه ست أو سبب وغالبه ست أو سبب وأقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما وقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما وغالبه بقية الشهر ولا حد لأثري ويحرم بالحيض اشياء منها الوضوء والفرض والصلاه والصوم وغيره بداية الحيض الحيض لا حيض قبل تمام 9 سنين ولا بعد 50 سنه ده حكم اغلبيه حكم اغلبيه وحكم عاده عاده الشرع والعرف ده يعني اضطر بذلك لا حيض قبل تمام 9 سنين يا ترى صواب ولا خطاء حكم بالعادة مش حكم بالعاده مش بالشرع فالعادة مضطردة بذلك لا حيضة قبل تمام كسا سنين لأنه لم يثبت في الوجود لامرأة حيضة قبل ذلك هو بيقول لم يثبت يقول لم يثبت على زمنه هو لكن الصوق سبت الصوق سبت امرأة صغيرة خمس سنوات ولدت ولدت مش حضت بس ولدت ماشي ويعني حاضت تزولت ولدت وحاضت قبل ذلك وولدته عندها ست سنوات أو ست سنوات ونص يبّى كلامه هنا على, عصره، على عهده المسألة مفاشنص مفاش لا فهى كتاب ولا فاسنة مفاشنص بل المسألة مسألة عادة مسألة عادة مضطرضة لا حيضة قبل تمام تسع سنين لأنه لم يثبت في الوجود لامرأة حيضة قبل زي وقد عن عائشة أنها قالت إذا بلغت جريه تسع سنين فهي امرأة قال الشافعي رأيت جد أهله إحدى وعشناساً رأيت جده لإحدى وعشرين سنة يبقى عائش رضي الله عنها تقول إذا بلغت نجريه تسع سن فهي امرأة ده يعني موقوف بغير إسناد موقوف بغير إسناد كلام عائشة رضي الله عنه في الغالب زالة والمسألة تختلف من البلد والمكان ومن الجو نفسه ومن العوامل سواء عوامل نفسية عوامل مرضية عوامل صحية بنية المرأة نفسها بتختلف ففي البلاد الحاره المراه تحيض قبل النساء في البلاد البارده في البلاد البارده فالمساله على حسب العوامل المساله على حسب العوامل فما فيش نص فيها لا قران ولا سنه يحدد لنا هذا الايه الشيء وقد تاخر المراه قد تاخر المراه ولا ايه تحيض ولا ينزل عليها دم لاسباب مرضية ولا اسباب صحيه وقد ينزل عليها دم قد انزل عليها دم قبل وقت قبل الوقت المعتاد قبل الوقت المعتاد بالعاده والعرف بالعاده برضه لاسباب صحيه ولا اسباب مرضيه ولا اسباب مرضيه ولا اسباب نفسيه كلها في الحيض على حسب العرف والعاده مش الشرط اقصد في الجزئيه دي اقصد في الجزئيه ديت قبل تمام 9 سنين ولا بعد 50 سنه ولا بعد خمسين سنه لا في نساء بيحض في نساء بيحضنها بعد ال50 برضه المساله دي زي دي على حسب العرف وعلى حسب على حسب العرف وعلى حسب العاده لقول عائشه اذا بلغت المراه ال50 خرجت من حد الحيض ده يعني الشيخ الالباني بيقولنا موقف عليه وعنه امام احمد يعني ان تكرر بها الدم فهو حيض إلى 60 وهذا اصح لانه وجد ده كلام جيد ده كلام جيد وكلام جميل من إمام أحمد رحمه الله يقول إن تكرر بها الدم فهو حيض إلى ستي وهذا صح لأنه قد وجد ولا مع, ولا مع حمد يعني عاوز يقول إن يطر المرأة الحائض هل تأهل المرأة الحامل هل تحيض ولا لا تحيض وهذه مسألة يعني كبيرة ومسألة عظيمة في نفس الوقت ومسألة مختلفة اختلاف كبير بين أهل العلم هل المرأة الحامل طحيط ولا لا طحيط ولا لا طحيط مساله مختلف فيها ومش هينفع ناخد فيها بالاحوط مش هينفع مساله عباده اهو مش هينفع ناخد فيها بالاحوط والا لو قلنا فاب الاحوط يبقى هيبان عليها مسائل كثير يبان عليها مسائل كثير يبقى المساله مساله عباده وهناخد فيها واحد هو قول واحد ان ناخده ونختاره يحتاج للنظر الدقيق في الادله والنظر بكلام أهل العلم وجمع الأيد وجمع الأدلة يعني أدلة أهل علم عشان تبنى قول ونقول هو الإيه هو الراجح وإلا المسألة مسألة صعبة. مش مسألة من المسألة السهلة وهي بنى عليها أحكام كسر من أعلى ممكن أن تخيلها شيء يعني تحمل ولا تحمل تحيد ولا لا تحيد ما, ما تريح خلاص نأخذ أي قول تنفع شيء. انت ممكن تقول هذا الشيء. لكن المسألة مشترك. المسألة مشترك لو قلنا ان المرأة الحامل المرأة الحامل. المره الحامل هل طحيض ولا لا طحيض هينبني عليه احكام لو قلنا ان المراه الحامل طحيض اذا هنقول انها لا تصم ولا تصلي ولا ياتي زوجها ولا ياتي ايه وبناء على ذلك لو طلقت في الايه في هذه الحاله هل يا ترى هل تعتد بالحيض بالاقراق ولا تعتد بوضع الحمل ولا ايه بالظبط واذا كان الوضع وشكها وزكيان الحامل ده مش حمل الزوج يا ترى على احكام كثيرة اتفرع عليها كده يقول ولا ما حمل فانراه الحامل دم فودم فساد بقول عليه الصلاه والسلام في سبايا اوطاس لا تطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تستبري حتى تستبري يجوز ان تقول تستبري يجوز ان تضم التاء فتقول تستبرى نفسها او يستبرئها يعني غيرها ولا حائل حتى تستبرئ بحيضة هذا حديث صحيح يعني تستعلم برؤتها من الحمل بالحيض بدل على أنها لا تجتمع معها لا تجتمع حديث يعني فيه إشارة فيه إشارة أن الحامل لا تحيط أن الحامل إيه لا تحيط لا توطأ حامل حتى تضع لا توطأ حامل حتى تضع يبقى لا تطق حامل حتى تضع يبقى عكس الحامل المراه الايه الحامل المراه الحاجة ولا حي حتى تستبرئ بحيضها كان المراه الحامل الاصل فيها انها لا تطهر اصل فيها ايه لا تطهر كان الدم الموجود في رحم المرأة دا يعني تكون وجده هي ل فاذا لم تجد يعني تلقيح فيجتمع هذا الدم وينزل اجتمع هذا الدم وينزل طيب في الغواضه انقاحت وحصبت يبقى يبقى هذا الدم هيتغذى منه الجنين يبقى غالبا ما دم ينزل فيش دم لو نزل دم لو نزل دم دم فساد دم عرق دم نزيف دم مرض دم دم أي دم, أي أي دم. لكن المساله برضه مش قول واحد المساله مختلف فيها بين العلم فنجد ان الاحناف والحنبلة على هذا الشيء الاحناف والحنابلة على هذا الشيء ان المراه لا طهت المراه الحامل لا طهت عكس هذا القول قول الشافعيه وقول المالكيه ويتكلم كلام آخر وغيرهم أن الحامل ايه, إيه؟ طهت ان الحامل طهت طب يا ترى الخلاصه هل هي طهيت ولا ما طهتش والراجح ايه للصواب بل الراجح فيها أن الحامل لا طهت أن الحامل ايه لا طهيت والامر يعني على حسب الادله الشرعيه وعلى حسب الامور التطبيقيه وعلى حسب الامور الايه الطبيه يبقى الطب اللي داخل في المساله وكذلك على حسب جمع الادله وعلى حسب النظر في الادله ان الحامل ايه لا تضع طبعا عشان نتكلم في الادله عشان نسرد لكم كلام اهل العلم في الادله ناخد يعني محاضره او محاضرتين في المساله فاحنا مش عاوزين ايه عشان بس الوقت ما فيش وقت اصلا واحنا بنختصر في الكلام ممكن مش عليه نص مش عليه نص الشرط اختصار مرتبطين جمال هاجم مرتبطين بوقت ساعة واحدة ساعة ما تفقش الفقرص ولا ما حمل يبى المرأة لو نزل عليها الدم وهي حامل يبى دم, دم فساد دم نزيف أي دم الدماء ويعني يعني يأتيها زوجها وتصلي وتصور بعض الإخوة او بعض الناس أما كنا بنشرح الكلام ده في بعض المجالس ذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تطع حامل حتى تضع بعض الناس فهم من المرأة الحامل لا يجوز زوجها أن يأتيه لا ما معلت كلام كده إن المرأة الحامل لا يجوز زوجها أن يأتيها دا في سبايد دا في العبيد الإماء مرأة العبدة المرأة الأمة مرأة ملك اليمين لو أن الإنسان يعني أتى بها وكانت حامل من عند سيدها او من زوجها السابق يبقى لا يجوز السيد أن يأتيها حتى حتى تضع ما في بطنك حتى تضع ما في بطنها لقول يا عليه السلام لا تسقي ماءك زرع غيرك لا تسقي ماءك زرع غيرك ولا يجوز للمرأة أن يجتمع في رحمها ماء أقل الحيض يوم وليم وأكثره خمسة يوم أقل الحيض كان يطرأ أقل الحيض يقول يوم وليم لأن الشرع علق على الحيض أحكام ولم يبين قدره ولم يبين قدره يبب برض المسألة ديات مسألة بالعادة والعرف بالعادة والإيه والعرف أقل الحيض يوم وليل يعني أقل امرأة بطحيط كام يوم وليل لأن الشرع علق على الحيض أحكامه ولم يبين قدر فعلم أنه رده إلى العادة كالقبض والحرس كالقبض والحرس وقد وجد الحيض المعتاد يوما ولم يوجد أقل منه قال أعطاء رأيته من طحيط يوم وطحيط خمسة وقال ابو عبد الله الزبيري كان في نسائنا من طحيض يوماً وطحيض 15 طحيض 15 يوم يعني كان المسألة اقار الحيض يوم ولا اعطى الحيض يوم ولا يعني معلقه على العاده وعلى العرف فهو بيقول كالقبض والحرز القبض والحرز يعني القبض والحرز مسألة دخلها في البيوع دخل لنا في مسائل المعاملات دخلها في مسائل العبادات كالقبض والحرز هي مسألة خاصة بيوع من روح البيوع إن شاء الله ربنا يكريمنا كذا ونأخذ البيوع نتكلم عليه ولكن يعني كالقبض معنى الشريعة بيانت أن الإنسان إذا باع شيئا إذا اشترى شيئا لا يجوز له أن يبيعه حتى يقبضه حتى يقبضه فأنت لا تبع شيء تشتري شيء لا تبعوش لواحد ثاني لما تقبض هذا الشيء والقبض على حسب الإيه العادة والحرفة قبض كل شيء بيحسبه قبض كل شيء بيحسبه انسان اشترى حيوان هيقبضه ازاي مش هياخد الحيوان ويحطه في جيبه مثلا لا هياخد الحيوان ويقبضه بالزمام بتاعه بالزمام ب... الانسان اخر اشترى مثلا سياره مش هياخد السياره وحطها مثلا على السرير واخد مثلا او في اوضه النوم لا يقبض السياره بالمفتاح هياخد الايه المفتاح الانسان اشترى بيت او اشترى عقار او اشترى, أو اشترى محل يبقى برضه بالتخلييه التخلييه هياخد الايه المفتاح بتاعه انسان اشترى شيء آخر زرع أو شيء هيستوفيه ويحوزه في الأنظر بتاعه في الجرن بتاعه في الجرين في الحسب المكان بتاعه ده معنى القبض فهو قال القبض يكون بالعرف والعادل قبض كل شيء يكون بحسبه كذلك الحيط يكون بالليه بالعرف والعادل والحرز والحرز ده مسألة في السرق السرق لو أن الإنسان سرق شيء من حرز مثله تقطع يده تقطع يده قال صلى الله عليه وسلم لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصائد قال عز وجل والسرق والسرقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكلا من الله والله عزيز وحكيم يبا والسرق والسرقة فاقطعوا أيديهم طيب امت أقطع اليد السرقة لأخذ مال الغيج من حرز مثله على سبيل حفظ لتعريف السرقة ونفصلها من يبا السرقة أخذ مال الغيج من حرز مثله من حرز مثل. لا بد من حرز وتشترات الشفعية خلاف الحناب. لو دشترات جيدة. هذا اللي بنختاره فيها من حرز مسلح على سبيل الخوفي على سبيل الخوفي بخلاف الغصب بخلاف النهبة بخلاف الأشياء الأخرى. يبقى الحرز حرز إيه؟ حرز كل شيء بحسب بحسب الحرز المكان الذي يوضع فيه الشيء. الفلوس بتوضع فين؟ بتوضع في الخزن بتوضع في الجيد. ده الحرز بتاع الحيوان في الحرز بتاعه إيه؟ الزريعه بتاعه الحيوان بيوضع في الزرع بيوضع فين الزرع بيوضع في الجرين او في الامضه بتاعه ده الحرز فلو أن انسان سرق في عاده الناس وعرف الناس انه الحرز لكل شيء بحسب العرف بحسب العرف فعشان كده ذكرنا الايه يعني الحرز وذكر لنا القاب ذكرنا الحرز وذكرنا القاب يعني معنى الكلام ان دي اشياء في الناس وفي عرف الناس على حسب العرف والحسب العادة عند كل الناس كذلك برضو الحيض على حسب العادة والحسب العرف ان اقل الحيض اقله يوم ولين طب اكثره كامل اكثره خمسة يوم. عشر يوما تأكثر الحيض خمستاشر يوم حمستاشر يوم طب لو زاد على الخمستاشر يوم هنشوفه ببعض وغالبه ست أو سبه يعني غالب النساء يحيط مكان ست أيام سبع أيام تمامة أيام تسع أيام هذا غالب, غالب النساء يعني 6 أو 7 يقول عليه الصلاة والسلام لحملة بنت جحش تحيض, تحيض في علم الله 6 أيام أو 7 أيام أو 7 ثم اغتسل وصلي 24 يوما أو 23 يوما كما يحيض النساء ويطهرن لنقاط حيضهن وطهرهن لنقاط حيضهن حديث حديث روح أبو داود والتلميزي وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله يبقى غالب ست 6 او 7 يعني عائله الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لحمله بنت جحش حمده بنت جحش واختها زينب بنت جحش واختها ام حبيبه ثلاث 3 واحد كانوا كلهم مستحاضات كلهم مستحاضات بينزفوا بينزفوا بيت واحد كانوا كلهم ايه مستحاضات مش مستحاضات فقال لحمله بنت تحيطي في علمي تحيطي بمعنى انكسي انكسيا قوسين في علم الله سته ايام او سبع ثم أتسل. ستة ايام أو سبعه ثم اغتسل وصل 24 يوما او 23 كما يحب النساء النقاط والظهرن النقاط وحليبهن وظهره وقل الطهر بين الحيضتين 13 يوم اقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما احتج ابن احمد بما روى عن علي أن امرااه جاءت وقد طلقها زوجه فزعمت أنها حاضت في شهر ثلاث حيض ذا الخلاف خالص خلاف القاعده خلاف النساء المرأة بتحيط كام هي حيضة واحدة دورة واحدة بتات المرأة في كل شهر فكون المرأة يا ترى كتت عاوزة تخلص من زوجها وتخلص نفسها وتريح نفسها كتت تعبنة من حياتها وفي زوجها ومسداجة من زوجها طلقها فهي والله تبارك وتعالى يعني امر النساء ألا يكتومن ما خلق الله في أرحمهن والخلق إما يكون حامل وإن يكون حي فالمرأة مأمورة بعد ملكات ما هذا الشيء فيترى المرأة دي تكت صديقة ولا كاذبة ولا لذلك حب لذلك فيها وعلي بن طالب قال يعني ايش القاضي كان قاضي العثمان وكان قاضي علي رضي الله عن صحابة النبي انا اسقول في فاجتمعوا في الفتوى دي عشان برضو يعني باسكر لكم ان الانسان لا تسرع لا تسرع في الفتوى ولا تسرع في الحكم الشرعي ومش, ومش عيب انك تسال السؤال تقول هراجع المساله ثاني هراجع المساله ثاني ما في اجابه الاسئله مش عيب انك تسال سؤال لو كنت ايمان في المكان بتاعك او في القريه بتاعتك او في البلد بتاعه او مش عيب انك تتسال وحتى بلد انك تراجع المساله لو المسألة خلطت عليك او المساله عطت اقوال وانت مش مستحضر الدليل او انك كذا او اخلط عليك الادله فمش مش عيب ابدا تقول يعني اراجع المساله مره ايه مره ثانيه لا سيما في مسائل الحير مسائل الربا مسائل المورث مسائل صعوبات سن الطلاق لأننا ننصح وأن لا يفتوش في علاقة واحدة فقط ستجد لرس طلاق دراسة جيدة فإفتف الطلاق لكن يتكلم بدون علم يتكلم بدون علم لأن تفسد أكثر مما تريد أن تصلح إذا علي ابن أبي طالب قال المرأة جاءت وقد زوجها بزعمت أنها حاضط في شهر ثلاث فقال علي ريش رايح قل فيه إذا علي ابن أبي طالب طقيق لم يأخلش فيها ليه قل فيه أسئلة صعبة فقال شريح وكان زكي وكان قاضيا فقيها فقال ان جاء ببينة من بطنة أهله من خواص أهله من خواص أهله زي أخواتها زي أعمامها من بطنة أهلها ممن يرضى دينه وأمانته فشهدت بذلك وإلا, هي كذب وإلا فهي كذب فقال عليه قالون قالون يعني يعني عجب الفتوى وقال قالون يعني كلام منطبط كلام جيد يقول وهذا الاتفاق منهما على امكان ثلاث حيضات في شهرين ولا يمكن إلا بماء زمت لأهل لا لعل هذا الشيء يحدث تكون الإلعاد أو سيلوا البلاء أو سيلوا أهلها أو سيلوا وعديدهم معرفون هي ممكن تجتمع ثلاث حيضات في شهر واحد قد يكون هذا الشيء فلو كان هذا الشيء خلاص يدبع على حسب على حسب العرف وعلى حسب الوضع وعلى حسب البيت نفسه وعلى حسب أخواتها وعمامها أو أمها إيه ممكن هذا الشيء طب غالبه غالبو يا ترى يكون ايه غالبو بقيه الشهر غالبو بقيه الشهر لان الغالب لان الغالب تحيض في،, في كل شهر حيض يبقى غالبو بقيه الايه بقيه الشهر لان الغالب أن المرأة كما كما في البدايه تحيض في كل شهر حيض لكن لعله يحدث هذا الشيء يبقى كسر القاعده بس اهم شيء متاكد ان اهلها كده وهم النساء كده وضعهم يقول ولا حد لأكثري ولا حد لأكثري يترى أكثر إيه يقصب أكثر إيه طهر للحيد طهر ولا حد لأكثري لأنه لم يرد تحديده في الشرع ومن النساء ما لطحت إبا طيب الطهر ممكن يكون كام يقول لا حد لأكثري, لا حد لأكثري ممكن المرأة ينزل عليها دم نقطة واحد أو نقطة طيب أو ساعة واحد وينقطع لأيد دم وتبقى فيه وبقى في ساعة تبقى بعد بقية الشهر طهير. لذلك يقول ولا حد لا أكثره لأنه لن يريد في الشرق. نبما رده العرف وإلى العازل. طيب ده الأشياء اللي هو ذكرها هنا تب يحرم بالحيط إليه الحيط ينبني عليه مسائل يحرم بالحيض أشياء أول شيء الوضع في الفرق الوضع في الفرق. قول تعالى ويسألون كانوا محيط قل هو أزل فاعتزلوا النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى يطلق فإذا تطهرن فأتهن من حيث وأمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتضححين ويحب المتضححين يبدأ الحيث يحرم بها أشياء الوطء في الفرق الوطء مع الجماعي الإنسان لا يجوز له أن يجامع امرأته وهي حاطة للآن يسألون كالنحي تقول هو أزل أزل يبدأ أزل يبدأ طرح ما أزل الشريعة تمنع هذا الأزل لا ضرر ولا ضرر تمنع الأزل أزل المرأة وأزل الرجل ليس أزل الرجل واحدة أزل المرأة وأزل الرجل وأزل أيه للراجل يبدأ لا يدوز الوضع في الأرض لأنه أزل المرأة كثيرا يكون في هذه كما يظهر الطباء إن حالة يعني الجسم التاحة وضعها يكون في حالة متوترة اذ بل يذوس يجوز, يجوز للانسان أن يطأ زوجته في هذه الايه لهذا في الوقت فيحرم عليه انه اسف تعتزل النساء في المحيط ولا تقربهن حتى تطهر حتى تطهر يعني ايه ترى حتى تطهر حتى تطهر يعني حتى ينقطع الدم حتى ينقطع الايه الدم فإذا تطهرنا يعني فاذا اغتسلت فاذا اختصف. ايه اغتسلت يبقى الايه فهي غير مغير فهي يبقى بناء على هذا الامر هل يجوز للرجل ان ياتي امراته بعد انقضاء الدم فقبل ان تغتسل ولا لا يجوز يب هل يجوز للانسان ان ياتي الزوجه بعد انقطاع الدم يبقى الدم انقطع تمام سبع ايام ثمان ايام يبقى الدم انقطع طيب الدم انقطع ولكن لم تغتسل بعد لم فهل يجوز للزوج ان ياتيها لا يجوز بنص نص الايه وعلى هذا الجماهير اهل العيد على هذا الجماهير اهل الايه الوطء في الفرض يحرم ايه هذا الشيء بالانب الثاني الطلاق الايه الطلاق لقول تعالى فطلقوهن لعدتهن فطلقوهن لعدتهن ايه الطلاق في الحيض يحرم ولا يجوز وهو من الطلاق البدعي طلاق نوعان طلاق سنه وطلاق بدع فالطلاق في الحيض من الطلاق البدعي من الطلاق البدعي ومن الطلاق المحرم لا يجوز للإنسان يطلق المرأة في الحيض طيب هو حراء هو من الطلاق البيت هل يقع أو لا يقع الطلاق في الحيض الراجح أنه إيه أنه يقع الطلاق في الحيض أنه إيه يقع في البداية الراجح من كلام أهل العلم وده كلام الجماهير خلافا الشيخ الإسلام رحمه الله والمسألة فهذا أحسن منها في الطلاق نفسر إن شاء الله يبدأ الطلاق يحرم نحرم أن الرجل يطلق أمراته إحاة والصلاة أيضا يحرم على المرأة أن تصلي لقول عليه الصلاة والسلام إذا قبلت الحادة فدع الصلاة ترك لي الصلاة لحديث صحيح بل متفق وكذلك يحرم الصوم لقول عليه الصلاة والسلام أليس إحدى كنا إذا حاضت لم تصلي ولم تصم, لم تصم ولم تصلي. فقلنا بلا هذا مرضو حديث راغ البخاري ومصر. هي تحرم على المراه الصوم ويحرم عليها الصلاه طب لو صامت في حال حيضها لو صامت في حال حيضها تكون قاسمه ولا يقبل هذا الايه الصوم بل يجب عليها ان تستنطر طبيب المرض حائض لا يجوز لها ان تصلي ولا يجوز لها أن تصوم لكن إذا انقضت الحيضه واغتسلت يبقى وجب عليها أن تقضي الصيام ولا يجب عليها أن تقضي الصلاه يجب عليها ان تقضي الصيام ولا يجب عليها ان تقضي الصلاه وكذلك يحرم الطواف الطواف بقول علي الصواب والسلام عائشه لما حاضر افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت حتى تدخلي حتى تطوري حديث متفق اتفق عليه. عليه يعني رواه البخاري ومسلم يبقى الطواف يحرم الطواف يحرم لقوله عليه الصواب والسلام عائشه لما حاضر افعلي الحاج يعني افعلي مناسك الحج غيره الا تطوف بالبيت لان الطواف البيت صلاه إلا أن الله ايه احل فيه الكنوب احل فيه الكنوب يعني محل اختلاف مش محل كان الجمهور على هذا الشيء كان الجمهور على هذا الشيء ان المراه اذا حاضت لا يجوز لها أن تطوف لا يجوز لها أن تطوف بناء على أن الطواف بناء على ان الطهاره شرط في صحه الطواف شرط في صحه ايه الطواف لان الطواف صلاه ان الطوف على تصحيح منصح عديث تشغل ألباني رحمه الله خلافاً لغيره ولكن المسألة تحتاج لشيء برضو من نظر في الأدلة وجمع الأدلة وإن شاء الله لعلنا إن شاء الله ما نأتي إليها نفصل هذه المسألة وإن كده الوقت لا يسع ولكن نحتاج نفصل هذه المسألة خاصة في الأيام اللي إحنا أيام الزحمة في الحج وأيام المشقة وأيام ممكن إنسان ينتقد وضوهه فإذا خرج لا يستطيع المرأة كذلك ممكن تحيط مرة ولا تستطيع أن تعود إلى البيت مرة ثانية فبناء على ذلك لا يجوز لزوجها أن يأتيها ولا يجوز لها أن تحل من أحرامها حتى ترجع مرة ثانية وهي لا تدري هل تستطيع العام القادم أم أن يعني تأتي الحرم أو لا بالمسألة فمشقة لذلك شيخ الإسلام رحمه الله وتلميزه القيم. لهما بحث عظيم في المساله وان كان الشك يعني ابن تيميه اشار الي اشاره وان ابن القيم تلميذه وقال الكلام وزاد عليه وعمل بحث في المساله وانفصل إلى أنه يجوز الى انه يجوز والمسألة يعني محل بحث ناخذها بعد ذلك ان شاء الله يبقى توافق ده كلام الجماهير وقراءه القران لقوله عليه الصلاه والسلام لا يقرا الجنون ولا الحيض شيئا من القران ده حديث رواه ابو داوود والترمذي ولكن حديث لا يصح هذه ضعيف قراءه القران قدمنا قبل ذلك ان قراءه القران الحيض والجنوب حكمه ايه تركزوا بين القراءه والمس القراءه شيء والمس شيء مس المصحف بخلاف الهدوء مش معناه اني بسال يبقى كله يهيئ كده بالهدوء لازم العلم يا المطلوب فيه الهدوء والصمت والالتزام في اداب مراعيه في ايه في مجلس العلم وان كان معظمنا مبتسش يعني معظمنا ده ما بتنسش الادب ده اصلا يعني احنا برضه واخدينكم ايه بالراحه كده ماشي اديكم على البلد كده عشان برضه مفيش حد ايه يزعل يعني فاداب العلم مقبوله في الانسان يجتمع حلقه دا. يكون في حلقه مجلس علم مش ده كده وده كده وده مده رجله وده لكن احنا بنعصر بنعصر الناس وخدوله دي مش اداب اصلا مش اداب ده المدارك الايه وده ثاني وده مش عارف كذا وده في ركن الواحد وده خد بالك ده مش فلان ولكن المجلس العلم يحضره الملائكه تحضره الملائكه تشوب الرحم تحفنا الملائكه يبقى الانسان لابد ان هو يستحي من الملائكه يستحي من الله عز وجل يحافظ يعني على اداب في اداب عظيمه الانسان راعيها في مجلس الايه العلم ودايما تحاول تقرب المجلس مش تبعت مش تبعت له يوم انت كل ما تقرب من المجلس خد بالك كل ما يئوي اليك ربك تبارك وتعالي. كما جاء في الحديث النبي السلام كما جلس مع الصحابة فدخل ثلاثة نفر فلما يعني الأول وجد حلقة فدخل في الأول كده وآوى إليه وآوى الثاني وجد الحلقة مكتملة فبص كده واستحيا وجلس خلف العالم الثالث بص كده وأطبر واستقبر واخد بعضه وإيه ماشي فقال عليه الصلاة والسلام ألا أخبركم بخبر هؤلاء الثلاثة أما الأول فآوى إلى الله فآواه الله أو هو أول هو مين ده هو تقد تقدم, تقدم. جلسة فيه في البداية ليس مظهرة ولا منظرة ولا فشخرة ولا مظهرة لا إيه؟ هو بيراعة الصف الأول بيراعة يحرص على طلب العلم بيراعة أنه يكون قريب من الملائكة قريب من جلسة العلم تحفها الملائكة تغشار الرحمة تنزل عليه السكينة بيستحضر هذه الأشياء العظيمة فما بيركنش الواحد وكذا في فآوا يا الله فآواه وأما الثاني إلا هو وجد حلقة او فرجه في الحلقه كده او الحلقه مكتمله فجلس ورا جلس خلف فاستحيى فاستحيى الله يبقى الجزاء الجسد العام واما الاخر ثالث اللي هو بص وماشي قال فاعرف اعرض الله عنه اعرض فارض الله ايه بل باب المخرب اباب في صحيح فقال باب التحلق في مجالس العلم باب التحلق في المجالس ده, ده, ده الاصل بل جاء النبي صلى من نزل منزلا ذات مره فراى الصحابه تفرق فغضب النبي صلى وقال ما لي اراكم عزين ما لي عزين يعني متفرقين قال الصحابي فكنا بعد إذا نزلنا منزلا يمس احدنا الاخر يمس احدنا الاخر كانوا ايه يتقاربوا كانوا ايه يتقاربوا فده الاصل في ايه في كنا احنا بنوصف الناس انسان مريض انسان ظهره تعب انسان عنده غضروف انسان كذا لكن ما شاء الله يعني معظمكم شباب ومعظمكم يعني شرف ما تكبروا وتعملوا إيه. ذا كنتوا انتوا اصحاب جذور اذا كنتوا انتوا الان جذور ماشي يركن على جدار لكن عمود يا مالي ان شاء الله كده كمان سنتين ثلاثه تعملوا ايه نمسك عصايه كلنا ان شاء الله ونشد على بعض ونشد على بعض فده مطلب شرعي مطلب شرعي في آداب معينة للإنسان يراعيها ونرجو انك تقراوا تقراوا في آداب طلب العلم آداب العالم آداب المتعلم آداب الصاحب آداب استعاره الكتب آداب عظيمه يعني على ربنا لوفقنا نقول بعضها إيرت النمع محمولة فيها. طيب الصلاة والصوف والطوف وقراءة القرآن قلنا قبل ذلك أن قراءة القرآن فرق بين أن نقول قراءة القرآن ومسه المصحى. هنا يقول قراءة القرآن. قراءة القرآن من الأشياء المحب لقول عليه السلام لا يقرأ الجنوب ولا حيث شيء من القرآن. ده حديث لو صح. هذا كان حج وكان نصف المسألة. لكن حديث حديث ضعف حديث إيه ضعف. والراجح كما ذكرنا وقدمنا المسألة وذكرنا مزيب أهل العلم فيها أن قراءة القرآن للحافظ سواء كانت امرأة أو رجل من الصدر أو من المحفوظ جائز, جائز لقول النبي السلام أو لقول عائشة كما في البخاري أنه كان يذكر الله على كل أحيان وأعلى الزكر وهو قراءة القرآن فالقراءة من الصدر من المحفوظ جائز كل الإنسان حافظ فعاوز يقرأ وهو مرأة حائض أو امرأة مفساء أو انسان عليه جنابه كذلك يعني يجود على الراجح من كلام أهل يعني. على الراجح وان كان ده ثلاث كلام الجمهنين. أما مس المصحف المقتل اللي بعدها ده اللي يحرم, ده اللي يحرم. وده الإيمة الأربعة على, الأربع على هذا الشيء يحرم مس المصحف سواء الحدث الأصغر رجل أمره وفضلا عن حدث الأكبر يبا الحدث الأكبر والحدث الأصغر الإنسان يحرم عليه أن يمس المصحة لكن بنسبة للحدث الأصغر هنفرق بين إنسان سوي إنسان سليم إنسان صحيح إنسان غير مريض وإنسان أخر مريض انسان عندهم فلا في لي حدوه استطلاق بطن عندهم فلا سلسل بول عنده عذر من الأعذار <تصفيق> يبا معذور أما الإنسان اللي هو يتماسك ممكن يتوضع يظل ساعة ساعتين ثلاثة يتماسك ده لابد أن يكون طاهرا إذا أراد أن يمس المطهرون لقول تعالى لا يمسه إلى المطهرون وذكرنا الآية في القولين والمراد باللوح المحفوظ والمراد لا يمسه إلى المطهرون هم والمراد بالكتاب هنا وهو اللوح المحفوظ على التبسير وفي القياس عليه يكون المصحف ويكون الانسان المسلم كل انسان مسلم واللبس في المسجد لقول عليه الصلاه والسلام لا احل المسجدا جنوب ولا حائط الحديث حديث ضعيف ولو صح لكان نص في المساله لكان نص في المساله واللبس في المسجد يعني المراه الحائض لا تلبس في المسجد ولا تمقص فيه في المسجد طب الحديث حديث ضعيف طيب مش هناخد بالحديث لانه ضعيف وده حكم فقه وده حكم شرع ولكن تغنى عنه الالي تغنى عنه الايه والايه وردت في الجنب ولا جنبا إلا عذر سبيل وحدث الحيض اشد من الايه من حدث الجنب يبقى من باب الاول من باب اولى ان المراه الحائض لا تمس المسجد وده كلام يعني جمير اهل العلم بايه ام على هذا الشيء يبقى اللبس في المسجد وكذا المرور فيه ان خوف التلويث يبقى اللبس في المسجد لا يلبس قول تعالى ولا جنبا الا عذر سبيل حتى تغتسل ولا جنبا الا عذر سبيل يبقى المراه الحائض لا يجوز لها ان تنقض في المسجد لا يجوز لها في المسجد فالغرض المقصود طالما ان هي لا يجوز لها ان تنقض في المسجد طيب هل تمر هل تمر المراه لحب. هل تمر ولا تمر قال وكذا المرور وكذا الايه بالمرور فيه انخافه التلويث طب لو ما خفتش التلويث لو تحفظت بالترجمه تحفظت ما فيش دمي انزل او شيء هل يجوز ولا لا يجوز يجوز احنا نراجع من كلام اهل العلم انه يجوز للمراه الحائض إذا مرض مجرد مرور ان المراه الحيض ممكن تكون ايه مره الحيض ممكن المراه تكون تقوم المسجد تقوم تكنس المسجد تكنس المسجد امراه عامله المسجد. يعني تقوم تكنس المسجد. فبلا شك ياتيها الدور. تأتيها الدوره تاتيها الدوره دورة ماخوذه من اسمه ماشي كانها تدور تدور عليها كل شهر مره يبقى اسمها عشان الدوره دورة ايه الدوره من اجل ذلك يبقى تاتي عليها الدوره طيب تقوم المسجد هنقول لها ما تقومش المسجد وتنظف المسجد تنظف الصندره او شيء يوم الجمعة وتهيئه للمصلي تهيئه للمصلي يبقى يجوز لها أن, إيه؟ أن تفعل هذا الشيء مجرد مرور والمرأة ثانية دخلها تاخد سلم أو دخلها تاخد شيء مستندرة أو شيء يجوز إيه إيه كذلك الإنسان الجنوب لو انسان عليه جناب أو شيء يجوز هذا الشيء وإن كان يعني الحنبلة خالف الجماهير في المسردية وذكروا أنه لو توضأ جزله أن يمكس وإن كان الصواب في حالة ضيق كأن إنسان معتقد او انسان. في حالة اعتكاف واستيقظ من نوم كما ذكرنا في المرة الماضية او اللي قبلها اني انسان عليه جنابه وبعدين استيقظ من نوم وجد نفسه يعني الحمامات مليانة ومشغولة فيتوضأ ويمكس في المسجد ولا يجب عليه أن يخرج وإن خرج يغتسل في بيت يكون أولى فإن ستطاع لكن على كل أنه يخفف الحدث ويمكس إلى أن تفرغ الحمامات فيدخل ويغتسف لكن الخطأ اللي الإخوة بتعمله ومذكرنا ونبهن عليه أنه هم يقولوا في المعتكف والأخ مثلا يعني يكون مجهة طول الليل بقيام بتهجد رب ينتقبل لنا وإياكم وبلغنا رمضان ويجعلنا من أهله ويقوله لو انا رمضان رجعنا من اهلي ممكن يكون مجهة طول الليل ما شاء الله نشيط بيقرا ما شاء الله تاعب نفسه طول الليل بيقرا بجزء ونص يعني يكون يعني عامل عليهم زيادة بزياده جزء ونص تاعب نفسه خالص مش طول دي ماشي لا هي فالغرض المقصود بيصلي فجر هنا بيصلي الفجر ايه هنا بعد ما يصلي الفجر ينام بيعمل ايه بينام لحد الظهر ماشي بيضل بمخلص بي في النوم ماش عنده اخلاص في الايه في النوم انا مخلص جدا والله يا فأنا في صراحة يعني بس مرضيش علق لأن بالتأكيد الكلام لي مغزن قال لي والله انا محبث تروف إيه يا حبيب جال في النوم ناشي ما طبق يومين وثلاثة وربعة هو أهله كده هو وضعه كده فسبحان الله هو وضعهم كده ونظامه كده فبرضه يعني إيه ده سبحان الله عادة وطبع إيه طبع فيه وكان على عادة أن يقول سلم يعني رجل يعني ينام نومة أهله ينام نومة أهله فالغرض المقصود ان المسألة لو أن الأخ يستيقظ من النوم ساعة 9 رسل. الساعة من يصبح ولد نفسه على جنابه يعمل بنا ناخد بلا بنمتان ما بيقول ماشي بلا بنمتان ونبهنا على المسألة في المعطاة ونبهنا على بطير بنمتان يقول لك سنة موجهة تسان تعبان تمنى مستيقظ الظهر لا يحرم. يحرم لابد أن تستيقظ من شيء وتغتسل ثم تأتي بعد ذلك وتناب يبقى مسألة المسه المصحف والدخول للمسجد على حسب يعني ما ذكر إذا كان المس إذا كان اللبس في المسجد من المرأة الحائد يحرم إذا كان من الجنوب كذلك يحرم إلا عادرسات مرور مرور فقط تمر في المسجل أحيانا الإسان ممكن يكون عليه جناب أو شيء ويبعدين عاوز إنه هو مثلا يخش المسجد يمسك مع صناع شيء او يدخل السلم او يخد شريط او يفعل هذا الشيء يمر في المسجل وليمكس فيه فده جائز كذلك المرأة يبلغ عليها الدورة على الحائد أو نفسها يجزلها المرور ويحرم عليها المكس ويحرم عليها المكس فإن أمن التلويسه لم يحق لقول عليه الصلاة والسلام لعائشة ناورين الخمرة من المسج فقالت ان حائط كون عائشة تقول ان حائط إبا معروف عندهم أن المرأة الحالية تدخل ولا تدخل لا تدخل إبا معروف عندهم أن المرأة الحالية ناورين الخمرة وهي يعني عبارة عن شيء على قدر الرأس إنسان يصلي, إيه؟ يصلي عليه عبارة عن شيء كده على قاطر الرأس زي السجادة يعني زي السجادة دي برضه بالمناسبة في عجالة كده عشان إخوانا بعضهم في الياف وكده يعملش مشاكل بعض إخوانا يعني عاوز تطبق السنة ولسه يعني على جده في العلم قرأ كتاب او كتابين وسامع شيخ او شايخين فهو عاوز يطبق السنه شوف يخش مسجد الاوقاف او يخش مسجد لامام او شيئ وفر تنسي السجاده ورمي السجاده بره في الشارع يبقى عامل مشكلة في المسجد وفتنه في المسجد واحصل عركه في المسجد واذا كان هو بيدى درس ولا بتاع يمنعوه خالص وشفنا المشاكل دي قبل كده من اخواننا انهم ما قليل العلم لا سيب السجاده زي ما هي ما فيش مشكله خالص سيبوا تصلي على السجاده سيب السجاده لو حط حط سجاده وسجاده على بعض اربعه سيب واحد فيش مشكله في النبي صلى الله كان لو سجادة صلى بس سجادة النبي صلى الله عليه وسلم كيف تعتني ايه خمر على قد الرأس على قد الرأس اللي هو قال لا عايشة انهوين من المسجد فقالت اني حائل فقال ان حيضاتك ليست فيه ان حيضاتك ليست فيه ده حديث رواه الجماعة ده حديث رواه الجماعة الجماعة اللهم مين جماعة ها دي هعمله امين 900 والمخروم بس 4600 امم المخروم بس ده هو ما خي بس حضرتك هتمم لنا كده 4 حضرتك قمتنا كده ماشي ماشي هندوت مساي وتملي وابن عمر وابن عمر نص والبخار ايه مصر. دول اللي هما هم ماشي متفق يعني ايه متفق يعني ايه خالص بعض احوالنا بيحكيلي يعني ان هو كان درس في, في الاعتكاف في رمضان يعني وطبيعة المسجد بتاعدتهم لهم او باكي لهم ايه لهم او فالاخ كان عاد طباً في المسجد فكان يكش في المسجد هو بعض الاخوة يعني كده وبعدين ايه يطلع ايد درس يبدأ ايه يدي درس فالحديث اللي كان بديه ايه متفق عليه متفق عليه فكل ما يطلع ماشي يدعوهم الدرس وقالوا هذا الحدث متفق عنه فالناس قلوا لا يخشوا واتفقوا جوه ويطلعوا وقالوا فالغرض المقصود يعني متفق <تصفيق> عليها نعيه رواه المخاري <تصفيق> يقول مسلم يبما النبيعه السلام قال نولي الحمراء من المسجد نولي الحمراء من المسجد بمعنى الحمراء الشيء الذي هو على قدر المصلة الإنسان على قدر رأسي فقالت ان حوال فقال ان حيضتك ليست فيها فدل على أن المرأة الحائض لا يعلو ذلاها عن تمكس في المسجل ولكن يجوز لها المرور إن أمن الترويس المسجل. طيب ويوجب الغسل والبلوغ والكفارة بالوطن فيه. طيب ويوجب الثالثة. ما هو يوجب الغسل الحيض يعني. يعني الحيض يوجب أشياء الحيض يوجب, إيه؟ يوجب الغسل هو معنى يوجب الغسل يعني الحيض يوجب الغسل بعد انقطاعه. بعد انقطاعه مختصر طبعا. ماشي عشان ما بعد انقطاعه وإلى لو المرأة اغتسلت في حال حيضها بدأ غسل ما ننصف لا يقفع الحدث. يبقى معنى يجب الغسل يعني إذا قفعت دم وجب علي أن ايه ان تغتسل لقوله عليه الصلاه دع الصلاه قدر الايام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي ده حديث متفق عليه بس متفق عليه بدون ايه بدون اتفاق منين والبلوغ والايه والبلوغ البلوغ يعني الحيض يكون علامه على البلوغ يعني الحيض يكون علامه على البلوغ لقوله عليه الصلاه والسلام لا يقبل الله صلاه حائض إلا بخمار لا والله بسرعه واحد لا اختبار وده حديث صحيح اوجب عليهما السطره موضع الحيض فقال على أن التكليف او فدل عفوا على أن التكليف حصل به وانما يحصل ذلك بالبلوغ عاوز اقول ايه ان الحيض علامه على البلوغ حيض على ايه على البلوغ في المراه كما ان يعني الاحتلام علامه على البلوغ في الرجل لا يقبل الله صلاه حائض الا بثمر يعني ايه لا الله يعني ايه حائد. لا قبل الله صلى يعني إلا الخمار. حائد بمعنى الباج وإلى المرأة الحائد لا يوجد أن تصمر المرأة الحائد لا يوجد أن تصمر معنى حائد يعني يعني بالغ يعني إيه؟ يعني بالغ وخمار معناه مش الخمار المفصل الذي هو من أهل السنة مثلا أريض الصلاحين لا خمار بمعنى. ما خامر العقل ما غطى لايه ما غطى العقل أن بعض الناس حتى من الإخوة الأسف تلسين بيظن أنه هو الخمار لابد يكون كمان وفصل لأ خمار أي شيء يغطي الرأس يبدأ اسمه الخمار لو حط التلفيعة لو حطت مثلا لو حطت أي شيء على الرأس ماشي يبقى يجوز لها أن تصلي بهذه الطريقة تغطي الرأس وتغطي الجيب اللي هو نحرف الإيه الصف طيب لو أن إنسان وطأ امرأته في الحيط يطرح حكم إيه هل يكفر ولا يكفر يقول والكفارة بالوقت فيه ولو مكرهن او ناسين او جاهل للحيض والتحريم ما شاء الله يعني جزا الله خير الحناب لأ جفر والمسألة خاصة جف المسألة ولو مكرهن او ناسين او جاهل إن دار الزجر يعني عشان كل إنسان يلم نفسه ويحترم نفسه وما يحاول يعرف إن هو شهوة سوان معدودة توجب له هذا الإيه؟ العقاب في الدنيا وفي, وفي الآخرة الكفاره بالوضع فيه ولو مكرهن او ناسيا او جاهلا الحيض والتحريم وهي دينار او نصفه على التخيير دينار او نصفه على التخيير لما روى او لما روى لما روى ابن عباس عن النبي عليه الصلاه والسلام في الذي ياتي امراته وهي حائض يتصدق بدينار او نصف دينار يتصدق بدينار او نصف دينار قال ابو داوته كذا الرواية الصحيح كذا الروايه الصحيحه طيب الكفاره بالوضع فيه ولو مجرى لو ان انسان اتمرط ويه حائض يبقى كده يبقى ارتكب ذنب عظيم وعليه ان يتوب الى الله تبارك وتعالى ويحرم عليه ان يهات المراه وهي لقول تبارك وتعالى ولا الاهي ويسالونك عن الحيض قل هو ادا فاعتذر النساء في المحيض طب هل عليه كفاره الحنابل لا يقولون عليه كفاره عليه ايه كفاره بناء على تصحية الإمام أحمد او تحسين الحديث وغيره من أهل العلم وابن حجر والإمام الترميزي وغيره والشيخ الألباني حسن هذا الحديث. طيب الكفرة بالوضع فيه يبقى الإنسان يكفر بالكفرة كما قال دينار او نصف. الدنار بمعنى الدنار الزهد يعني الدنار الزهد ليش تنار الكويت أو العراق لا الدنار بمعنى الزهد. الدينار عبارة عن أربعة جرام وربعة ده. 4 جرام وربع و بسعر يوم سعر النهارده الذهب بكام ده, ده بكام النهارده ب 260 طيب دي 260 محل ثقه عندي لو احنا قلنا 4 جرام وربع ده ماشي الدينار عن اجراء 4 جرام وربع ده. دينار ماشي او نصف دينار خلينا دينار يبقى هيتصدق بكام بناء على السعر ده الجرام بكام يبقى كم تقريباً؟ نحن نتفقنا الهدوء براءة ألف، خلص، يعني ألف ومئة، على حسب الإيه؟ على حسب السنة يبقى تقريب، شوف، لذة سوانة معدودة، يبقى إيه؟ واللي ما يقدبش الإنسان للفلوسف، صح؟ وانتو كلكم عارفين مهون ما يقدمش الإنسان اللي قال الفلوس يعني فهو العارف أن يدفع ألف ونص والألف على السوال مع... لا إيه هو يلد من نفسه ويحترم من نفسه يبقى الغرض المحصود يكفر يكفر وده يعني الأطراب للصوائب بل هو الراجع بناء على تحسين الحديث وكذا هي انت وعت. وكذا هي انت وعت وان كان هذا بالأمن يعني الجماهير على خلاف سيء. على خلاف سيء. أنه يتوب استغفر الله تبارك وتعالى لكن الصواب ما ذهب إليه الحنابلة لتحسين الحديثة وكاذا هي ان توعد يعني عاوز يقول المرأة تقص على الرجل لو المرأة توعد زوجها على أن يأتيها في الحيض يبقى إيه يبقى تكافر ما فيه جدال على هذا الشيء والأولى يعني التوقف على الرجل وليسا يتعدى الأمر ولا يباحه لكن هي لأن توعد أسيء توعد تكون أسيء ولا يباحه ولا يباح بعد انقطاعه وقبل غسلها أو تيمومها غير الصوم فإنه يباح الجنوب قبل اغتسامه المسألة التي ذكرناها المرأة قضع الدم ولكن لم تختز هل يجوز للزوج أن يأتيها لا يجوز لا يباح بعد انقطاعه وقبل غسلها أو تيمومها بناء على أنه يعني غير الصوم والطلاق واللبس في وضوء في المس لا يباح بعد انقطاع الدم وقبل الغسل أشياء يباح أشياء إيه هي الصوم فإنه يباح الجنب قبل قدر. المعنى هي المرأة هل يترى أن الطهر, الطهر الطهارة شرط في صحة الصيام ولا ليس شرط الطهارة شرط في صحة الصلاة ولكن الطهارة هل شرط في صحة الصيام لا بناء على ذلك ان المرأة لو علمت من نفسها أنها تصبح طهرة تصبح يعني غالب الحيض بتاعها 6 ايام 7 ايام وهي عارفه ايه الدوره بتاعتها, بتاعتها تنقطع بعد ايه 6 ايام 7 ايام ونوت الصيام من الليل هي تعلم يقينا انها تصبح طاهره تصبح ايه طاهره طيب؟, طيب الدم انقطع من الليل وهي تعلم انها تصبح طيب او الدم ينقطع بالليل ونوت من الليل ولكن لم تغتسل الا بعد الفجر صح صومها ولا يصح يصح ايه يصح صومها اللي يقوله هنا اغير الصوم فانه يباح والجناب قبل اغتسال بناء على ان النبي صلى الله عليه وسلم والدليل كان يصلي جنب من اهله من غير احتلام وكان يغتسل بعد الفجر عليه الصلاه والسلام يبقى الانسان ممكن يكون عليه جنابا بالليل وفي الصيام نواوى الصيام يعني ينوي الصيام ثم ولا يجب عليه بعد ذلك ثم لا يغتسل الا بعد الفجر يبقى حكم صومه ايه لو عليه جنابه او الانسان اصبح عليه احتلام مش محتلم يبقى إن الإنسان يعني يصبح عليه جنابه ولا الفجر لعض أخوانا برضو يتكاسل تكاسل ان هو ينجع عليه جنابه الصفر فخلاص لسه وجد عليه جنابه والفجر بأزم فخلاص برحت الأممية أما نام أكملها نوم واجم الساعة 9 الصف حرارة للشغل ويبع ذلك إغتسل وأصل يحرم عليه اتكب كبيرا من أكبر الكبائر او كافر أو هو كافر ناشيء فالواحد اختار له قول من ذلك إما كبيرا من أكبر كبائر ماشي يا اما يكفر والعزم بالله ولا نختار هذا القول الثاني ولا نختار القول الأول الثاني خلاص يبقى تكفير قول تكبر من اكبر الكبائر الذي نام على صلاه واحده متعمد حتى يخرج وقتها تكبر من اكبر الكبائر من الزنا واللواط والسرقه وشرب الخمر وقتل النفس والقول يوم الزحف قذف المحصنات الغافلات يعني وامكان علماء السعوديه على راسهم العلامه مفتي يعني الدوله السعوديه عبد العزيز بن باز رحمه الله رحمه واسعه وغير من الأئمة هناك يفتي بالكفر يفتي بالإيد بالكفر لا يزعقهم ولكن الصواب يعني كما ذكر إبا الإنسان عليه جنابه يقوم يقتسل يقوم. والله إنت استيقظت وجدت جنابه قبل أزال الفجر أن بعد أزال الفجر وكترح تعليقه ومبارك يجب عليك أن تقتسل حتى ولو, لو ولو صليت وحدك ولو صليت وحدك وفتك الإيد بالجماعة الواجب عليك أن تقوم وتقتسل وكذا يقول والطلاق والطلاق لأنه إنما حرم طلاق الحيط طول العدة وقد زال هذا المعب يبا لا يباح بعد انقطاعه وقبل غسلها او تأمومها غير الصوم والطلاق يعني الطلاق في الحيط حكم حرام لا يجوز طب هو انقطع الدم ولم تغتس يجوز يا زوجي أن يطلقها أو, أو لا يجوز ولا يجوز على هذا الكلام يجوز لم يجوز يقول والطلاق يعني يجوز واللبس بوضوء في المسف قياسا على الجنب اللبس بوضوء في المسف قياسا على الجنب والله ان ما الحائض يعني القول ده فرض بالहनبل كما ذكرنا في الجنب في الايه في الجنب كذلك في الحيط. ولكن ما وردش في الحيض ولكن ورد في الايه في الجنابه وده انفراد الحنابل بهذا الشيء والصواب ان المساله ليس عليها دليل بالنسبة للمراه الجنب حتى لو توضات حتى لو توضات يبقى لا يجوز لها ان تنكث في المسجد ولكن كما ذكرنا ان تمرض ان تمرض واللبس بوضوء في المسجد يعني عاوز اقول ان هي جزء المراه الحائض أن تلبس وتنكث في المسجد اذا توضات الكلام ده قلنا على خلاف الجماهير في في الجنوب وليس في الايه وليس في الحاضر فان كلامنا محل نظر وليس عليه لزم يبقى المراه الحائض سواء ان أو سواء توضات او ما توضاتش لا يجوز لها ان تنكث لكن جزء لها أن ايه ان تمر بشرط عدم الايه عدم التلبس يقول وانقضاء الدم قال لا تتغير قطنه احتشد بها في زمن الحيض طهر يعني عاوز يقول المراه تعرف طهرها ازاي المراه تعرف ان طهرت ازاي يقول بان تدخل قطنه ماشي في فرجها احتشد قطنه في فرجها في زمن الحيض طهر يعني عاوز يقول ادخلت قطنه في الفرج بيضاء وخرجت بيضاء كما دخلت يبقى دي علامه على الطهر أو شئته او شئ ينزل منها ده شيء النساء تنزل منها قصه, قصة بيضاء قصه عن ما أبيض ينزل من المراه بعد انقطاع الايه الدم ايه العلامه الاولى او العلامة يقول والصفره والقدره في زمن الحيض حيض لمروه مالك عن عرقمه عن امها ان النساء كنا يرسلنا بالدرجه فيها الشيء من في الصفره إلى عائشه تقول لا تعدلنا حتى ترنا قصه بيضاء هذا الصحيح قال مالك واحمد قال مالك واحمد هو ماء أبيض، يعني ايه قصه البيضاء عبر قال هو ماء أبيض يتبع الحيض الماء الابيض يتبع الحيض ما ينزل عن المراه ما ابيض سائل ينزل عن المراه بعد ايه بعد انقطاع الدم او وفي زمن الطهر طهر لا تعتقدوا به نص عليه الامام أحمد، يعني لقول ام عطيه كنا لا نعد السفره ولا بعد طهر شهر ده حديث صحيح يعني عاوز يقول إن المراه ممكن ينزل ينقطع الدم بس يكون في صفرة قوية مسألة مهمة خالص همه يعني منظم متزاول وكده فلابوت ايه الامور دي يعرفها الزوج ويعرفها الايه الزوجة ولا مش متجوز لابوت ده نعرف هذه الاحكام في يوم الايام يعني ربنا عافيها يتجوز فالغرض المقصود ان الصفره والقدره في زمن الحيض حيض وفي غير زمن الحيض ايه ليست حيض دي معنى ركزوا في المثال اللي هترو ده كده امراه عادتها سبعت هي سبع فانقطع الدم, فانقطع الدم في اليوم الايه السابع فانقطع الدم في اليوم عادته سبع ايام فانقطع الدم في اليوم السادس قطع الدم في اليوم السادس في دم خالص ورامه عندهاش ما فيش دم خالص يعني مفيش ايه لا خص ما فيش دم نزل عليها مفيش دم هي عندها دم ولكن ايه مفيش دم نزل عليها ورقت سفره وقطره في اليوم السابع يبقى يا ترى هي حائض الان ولا طاهره ها يبقى ركز كده واكتب دي الصفن والصفرة والقدرة في زمن الحى ده وفي زمن الطهور طهر. القدرة والصفرة في زمن الحى ده وفي زمن الطهر طهر. يعكس بجأ الصفر workout. أو قالت يا مساعة السبح الامرطة سبحت. Danقصعت دم على اليوم السابع الذي يرỉكه لنورك الالسماء ، ما وجده دم خالص يهما؟ ثم رأيه في اليوم الثامن سفرة أو كدرة يبدأ طهر أمين حى لماذا؟ لأن الزمن الحيضة انقطع. فلص انقطع. يبقى سفرة القدرة في زمن الحيضة حيض وفي زمن الطهر ايه؟ وفي زمن الطهر. الطهر. يبقى بعد ما تنزل قصة البيضاء على المرأة سبع ايام انقطع الدم. لا يوجد دم مخالص ينزل المرأة وانقطع الدم في اليوم السادع الذي هو الأيام التي تعد. أخر يوم بتاعه ونزلت الايه؟ القصة البيضاء العلامة التي تنزل على المرأة علامة للطهر أو أو ان المرأة احتشت بقطنة. فخرجت القطنه كما كما دخلت يبقى يا الحكم الشرعي ايه انها طاهره في زمن الطهر طهر كما ذكر طيب وتقضي الحائض والنفساء الصوم والصلاه لحديث معاذ ان سالت عائشه في حديث معاذ اذا كانت عندكم معاذ اكتبوها مثلا عندكم ماذر معاذة معاذة معاذ العدوية لحديث معاذ العدوية انها سالت عائشة رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاه فقالت كان يصيبنا ذلك مع النبي عليه الصلاة والسلام فنؤمر بمقضاء الصوم ولا نؤمر بمقضاء الصلاة وهذا حديث صحيح رواه الجمع وقالت أم سلامة كانت المرأة من نساء النبي عليه الصلاة والسلام تقعد في النفاس أربعين ليل لا يأمرها النبي عليه الصلاة والسلام بقضاء صلاة النفاس وهذا حديث فصل ومن جاوز دمها خمسة عشر يوما فهي مصطحاة قلنا غالب الحيض كام ست او, أو سبب. طيب من جاوز وأكثره كام. خمسة طب من جاوز دمه خمسة عشر يوم خمس يعني نص الشهر فما فوق من جاوز دمه خمسة عشر يوما في مستحاض. مستحاضة بخلاف الحيط المرأة الاستحاضة دم ينزل على المرأة في غير أيام عدد في غير أيام إيه؟ عدد. هذا بالنسبة للإستحاض. قال ان جاوز الدم خمسة عشر يوما فيها مستحاض لأنه لا يصلح أن يكون حيضا. فإن كان لها عادة يبقى في امراه مميزه في امراه معتادة في امراه متحيره واتحيرنا معا واتحيرنا ايه اتحيرنا معا يبقى في امراه مميزه وفي امراه معتاده وفي امراه ايه متحيره وفي امراه الاثنين مميزه ويه في نفس في نفس اللون قال فإن كان لها عاده يعني المرأة اللي هو جاوز دمها 15 يوم مش هيكون دم ايه حيض هيكون دم استحاضه 겠죠، تبع الاستحاد تعمل في إيه, إيه نحن Lovely. يقول فإن كان لها عادة قبل الاستحاد جلستها ولو كان لها تميز صالح يبع لها عادة قبل ان تزيد هذه المدة التي عادتها ستة يام سبا أيام قال جلسا. جلستك أو كان لا تميز تميز Dafg lá움 phl millions deهم في الاصلح و Yang الفرق بين دم الحيد والاستحادة في فروق بعض حيد و ودم الاستحاد. ده الفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضه ما تذكرهاش عندكم دم الحيض اسود ممتل دم الحيض له ايه لونه اسود ناشف دم الحيض لا يتجلط دم الحيض لا يتجلط ده بالنسبه للفرق اللي بين الدم ده دم الاستحاضه دم, دم احمر كدمائنا او كسائر دمائنا دم الاستحاضه يتجلط دم الاستحاضه ايه يتجلط دم الاستحاضه ليس له رائحه الفروق بين دم الحيض وبين دم الاستحاضه طيب ان كان لها عادة جلست كان لها عادة جلسات وان لم يكن لها عاده هتعمل ايه يقول ان كان لها عادة قبل الاستحاضه جلستها ولو كان لها تنقيص صالح لعموم قول علي الصلاه والسلام ام حبيبه امكسي قدر ما كانت تحبس الحيض يبقى دي ايه امكسي قدر ما كانت تحبس او تحبس ايه تحبس لي بدل عاده بتاعتي ثم اعتصر وصل ثم اعتصر وصل روي من بس فإن لم يكن له عادة أو كان له عادة بس نسيت نسيت. فإن كان دمها متميزا بعضه أسود ثخين أسود ثقين سخين, سخين معنى طقين يعني وبعضه رقيق أحمر. وكان الأسود لا يزيد على أكثر الحيط الأسود يكون حد لا يزيد على أكثر الحيط ولا ينقص عن أقل فهي ولا ينقص عن أقل فهي مميزة فهي, إيه؟ فهي مميزة حيضها الزمن الأسود. فتجلسه إذا كان مميزة إذا العادة ونسيتها إذا تميز الدم بعضها عن بعض الدم الأسود تكون إيه حيض فتجلس الدم الأحمر يكون استحاضة فلا قال فهي مميزة حيضها زمن الأسود فتجلس ثم تقتصف وتصل لما رؤية أن فاطمة بنت أبي حبايش هذا حديث نتفق عليه كلمة رؤية ضعيف مصلح أن نقول يبا لما روأت فاطمة بنت أبي قبيشي قالت يا رسول الله إني أستحاض فلا أطهر فأدعو الصلاة, فأدعو الصلاة فقال لا إن ذلك عرق إن ذلك لو كانت مكتوب عندكم وروق إن ذلك عرق وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة فإذا أقبلت فغسلي عمك الدم وصلاة فغسلي عمك الدم وصلاة وفي لغض إذا كان دم الحيضة فإنه أسود يعرف أسود إيه الاسود يعرف يعرف لانه انه العرق يعني اللي هو الرائحه يعني عروسه ريحته ايه العرف. العرف يعني ريحته كريهه فامسك عن الصلاة فاذا كان الاخر اللي هو قدام الأحمر. الاحمر دم الاحمر ذاتان اخر يعني ثاني الاحمر يعني فتوضئي فانما هو عرق فانما هو ار ده حديث صحيح هو النسبي وقال ابن عباس مراته الدم البحراني مراته الدم البحر مراته الدم ايه البخر البخر اللي هو الدم المنتن دم الايه المنتن كونها دم البخر اللي هو المنتن يبدو دم اسود يبقى تدلس فيكون حدث والله ان ترى الدم بعد ايام حيضها الا تغسلت ماء اللح الا تغسلت ماء اللح ان ترى الدم بعد ايام حيضها الا تغسلت اللح يعني تكون دم ايه دم احمر ايه كما يكون في الدم الايه ولا لم يكن لها عادة ولا تميز إذبا يكون حكمها إيه إسمها إيه لا لها عادة ولا تنيف فتحيرنا معها هتكون إيه متحيئة هتكون إيه متحيرة تعمل إيه المتحيرة دي يقول تجلس من كل شهر ستا أو سبعا مش بالهوى ولا بحظ النفس ماشي ولا بالتمطيع كده وقد بلت ولا بالإيه ولا بالتمطيع كده ماشي طيب جباء ليست متميزة ليست مميزة ولها عادة هتكون ايه هتكون ايه متحيرة الحكم بتاعها ايه تجلسه من كل شئ ستة او سب بتحري تحرم حيث لا تنيز له ثم تغتسل وتصوم وتصالب بعد بعد غسل المحل وتعصيد يقول المرأة المتحيرة هتعمل ايه حكم الفقه حكم الشرعي هتجلس من كل شئ ستة او سب بتحديد حيث لا تمييز ولا عاد ثم تغتس وتصوم وتصوم, وتصوم وتصوم بعد غسل المحل وتعصي فرج يعني لحديث حملة جحش قالت قلت رسوله إني أستحاض حيضة شديدة فما ترى بها حيضة شديدة كانت أستحاض حيضة شديدة وكانت سبع سنوات او أكثر وكانت تسج سجن سجن ما كانش في طب ولا كان فيه شيء ولا هذه الأشياء من رحمة رب العالمين فينا الآن فطر المرأة يعني من لو ربنا عافينا وإياكم ونساء المسلمات المسلمين لو المرأة يعني زكي بس يوم ممكن تصف ممكن تصف واتموت يعني ماشين صف واتموت ماشين ما بلك المرأة تمكس سبع سنين تسجل سجن ومع ذلك يعني ما في شيء والدم نازل والدم نازل على الإيراد تقالت يا رسول ابن المستحاد وحيضة شددت فما ترى فيه قال أنعط لك الكرسف أو أنعط لك الكرسف يعني أ قال نوير ذهب الدم قالت هو اكثر من ذلك قرصوا فيرا سوى الله ده هي تسد سد واكثر من ذلك قال فتخذ ثوبا قالت هو اكثر من ذلك قال فتلت جن فتلت جن ساونها قالت انما اسد سد شوف الدم بحر دم ايه بحر. صدق من قال دم النساء بحر ولكن لا ساحل لا. دم النساء بحر لا ساحل لا. قال انما قالت انما اسد سد فقال لها سامرك بامرين ايوما فعلتي فقد أجزأ عنك من الآخر فإن قويت عليهما فأنت أعلم فقالها إنما هذه رقضة من رقضات الشيطان فتحيض ستة أيام ده الحكم تحيض ستة أيام او سبعة في علم الله ثم اغتسل حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت فصلى أربع وعشرين أو سلاسة وعشرين ليلة وأيامها وصومي فإن ذلك يجزئك وكذلك ففعل في كل شهر كما طحيت النساء وكما يطهرن لنقاط حيضهن وطهرهن وده حديث في وقت كل صلاة وتنوى بوضوء الاستباحة وكذا يفعل كل من حدثه دائم ويحنو ماطن النساء تتوضأ في وقت كل صلاة يعني المرأة المستحاضة التي ينزل عليها الدم في غير أيام عادتها المرأة التي جاوز دمها خمسة عشر يوما أو أزيد يبا تعمل إيه تتوضأ لكل صلاة بقول عليه الصلاة والسلام لفاطمة بنت أبي حبيش أو توضأي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت حديث صحيح وقالف المستحاضه تتوضا عند كل صلاه ده برده حديث صحيح يبقى المراه المستحاضه تتوضا لكل الصلاه طب الدم نازل دم نازل يبقى تعمل تتحفظ تترجم وتتوضا لكل الصلاه وتصلي وتصلي حتى ولو نزل الدم وهي تصلي بس اهم شيء يكون دم ايه دم استحاضه وليس دم حيض طيب تنوي بوضوئها للاستباحه يعني دي مساله يا ترى الاستباحه ولا مختلف فيها ومشتغل منها سواء نوت ان هي بمعنى ان هي تستبحت الصلاه والا لو قلنا رفع الحدث الحدث مازال موجود يبقى رفع حدث ايه هي استباحه او قلنا سواء قلنا الاستباحه ورفع حكم او رفع حدث يبقى جائز تنوي ووضؤها للاستباحه وكذا يفعل كل من حدث ديه برضه مساله مهم الحدث الدائم اصحاب الاعذار وفي باب من الابواب في الفقه هياتينا باب اهل الاعضاء او صلاه اهل الايه يبقى كل من انحدث ده ربنا يحفظنا واياكم وعافينا واياكم وممتعنا بالصحه والعافيه إلى أن نلقى انسان مريض او انسان محول له مدر البول او مدر الغائط ده حدث دائي حدثوي حدث دائم ما في شيء يعني بيمسك الماء ولكن أي الكلى خلاص أي شيء بينزل يبقى بينقط على طول الكلى بتنزل ميه ف ايه على طول فبتنزل في الكيس اللي هو ماسكه جنبه كش يبقى ده حدث ودائ انسان عنده استطلاق بط استطلاق بط اللي احنا بنسميه في العرف بتاعنا الاسهال يعني ماشي وده مريض وعلى هذا الشيء يبقى يتحفظ انسان اخر يبقى حدث ودائ بين فيلاتري انفلاتري في او سلاسبول او سلاسبول اللي هو الارقام مش معنى سلاسبول النقطه اللي بيشتكي منها كتير من وكثير من الناس عامه مش معنى هذا الشيء النقطه اللي بتنزل اشتكي منها من الناس من الشباب خاصه او بقيه الناس عامه هذا ليس حكم ثلاثة بول هذا ليس حكم آخر كثير من الشاب يسأل هذا يبدأ ثلاثة بول مأخذ ما من أرقمة سلسلية واحد اثنين ترات عشرين هذا على طول على طول على طول مستمر معه يبدأ حدث هذا يتحفظ وتلجم ويتوضأ لكل صلاح هذا معنى وكذا يفعل كل من حدث هذا يفعل ما يفعله لكل صلاح حان وقت العصر يتوضأ العصر. حان وقت الزهر يتوضأ لأظهر أتوضى للظهر لصلى الظهر وبالسنن بتاعته الصلى العصر وبالسنن بتاعه لماذا أتوضى كما يقول بعض الفرضي هذا وضوء للسنن في لا هو وضوء واحد لفرض لحديث صلى وانقطر على الحصير هذا حديث ضعيف وصلى عمر وجرحه يثعب دمه صلى عمر وجرحه يثعب دمه ويحرم مطء المستحاضة لأنه أذى في الفرج لأنه أذى في الفرج <تصفيق> <تصفيق> يحرم وطء المستحاضه ولا كفاره يحرم وطء يعني عاوز يقول ان المستحاضه دي دم جيدا ودم خارج من الفرج وكما يحرم وطء الحيض يبقى يقاس عليه المستحاضه بجمع الايه العله دي دم ديدان بس فرق كبير فرق كبير بين الحيض والمستحاضه كنا جوزنا المراه الحائض جوز لها الشرع ان تصلي يبقى باب اولى يجوز لها الشرع ان ايه ان فمساله يحرم طب سلمنا المراه المستحاضه غابت شهر غابت زوج يبقى زوجها يفضل الجوز ليه ماشي طب سلمنا المراه المستحاضه غابت سنتين غابت ثلاثه يبقى ده مشق مشقه لذلك ده الصواب انه لا يحرم انه لا يحرم وطء المصلحاضه بل يعني لو قلنا نقول يكره فقط انسان يكره لو اجاءت المراه في الدم في الدم بمعنى دم الاصلاحاء فرقي اخونا بارك الله فيكم دم الحيض يحرم اتفاقا دم الاستحاضة في خلاف في خلاف الحنابل عندهم يحرم ولكن الصوب أنه يجوز ولكن يكره فقط أن يأتي المرأة المستحاضة في حال الدم يقول لأنه أسف الفرج أشبه دم الحيد ولا كفار بعدم سموت أحكام الحيد وعنه الكلام الجميل الجيد فيها القول الثاني في مذهب من أحمد يباح وهو قول أكثر أهل العلم وهو قول أكثر إيه اللي هو قول أكثر أهل العلم يجوز وطي ليه مستحاض والنفاس والنفاس يعني تكلمنا عن أحكام الحيض النفاس في العجالة يقول والنفاس لا حد الأقل وأكثر أربعون يوم ويثبت حكمه بوضع ما يثبت فيه خالف الإنسان فإنت خل الأربعين نفافة يبن النفاس لا حد الأقل النفاس مآخذ ما من إسمه مآخذ ما من, من إسمه اللي هو من نفس الذي تضخر النفاس اسمه نفاس ليه؟ من نفس الذي تضخره سمي من أجل زي. النفاس لا حد لأقل يعني أقل النفاس كان يوم ولا اثنين ولا ثلاثة ولا ما فيش خلص دم ممكن المرأة تولد ما يبدأ شيء ما يبدأ عندها دم مهار قد يكون هذا الشيء بس يكون نادي يقول والنفاس لا حد لأقل لأنه لم يرد تحديده فرجع فيه إلى الوجود وقد ولد قارن وكثيرا يعني النفاس قد يكسر ورؤية أن امرأة ولدت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم ترى دمًا فسميت زاد الجفوف سميت زاد الجفوف ده مالوش إسناد أصلا من الشيخ يقول لم أجده لم إيه؟ لم أجده سلمنا هذا الشيء سلمنا طبعا ده نادر مستحيل المرأة يعني تلت وما يكون شيء وما يكون شيء ينزل عليها دم لكن سلمنا هذا الشيء إنه ورد ما يجبهش هذا الشيء ولو نزلت ما فيش نفاس طب أكثره كام أكثر النفاس كام أربعون يوم قال الترمذي اجمع اهل العلم من اصحاب النبيه عليه الصلاه والسلام ومن بعدهم على ان النفاس تدعو 40 يومه الا ان ترى قبل ذلك في الاجماع اجمع على ايه اجمع اهل العلم على ان النفاس تدعو 40 يوما الا ان ترى قبل ذلك فلا تغتسل وتصلي قال ابو عبيد وعلى هذا جماعه الناس وعن ام كانت النفاس على عهد النبي عليه الصلاه والسلام تدلس أربعين يوم تدلس أربعين يوم يبدأ كأن عادة النساء تدلس أربعين يوم طيب لو طهرت قبل ذلك لو انقطع الدم كثير من الناس يظن إن لابد على المرأة أن تمكس أربعين حتى لو قطع الدم لخطأ ممكن المرأة يتمكس يعني ترى الدم عشرين يوم او عشرة أيام او خمسة او خمسة أو عشرين على حسب على حسب فلو المرأة ولدت وانقطع الدم لا سفره ولا قطره ولا في شيء بل فيه جفوفه كامل يدب المرأة تغتسل وتصلي وتصوم ويرج الزوجها ان ايه ان ياتي يرج الزوجها ان ايه ان ياتي المعنى اللي فيه. لكن معنى الغالب ان المراه تمقص في النفس كام 40 بعد الأربعين 40 انقطع الايه ينقطع الدم لكن سلمنا طهره المراه قبل ال 40 يبقى يجب عليها ان ترتسل وتصلي ايه وتصوم ويرج زوجها ان ياتي طيب النفاس ده بيضبط حكم الزاني يقول يثبت حكمه بوضع ما يتبين فيه خلق انسان هي المراه تسقط هي المراه ايه تسقط هي المراه تسقط يتنزل دم بس ماشي تسقط بعد 15 يوم 20 يوم بعد أسبوع بعد أسبوعين احيانا تسقط بعد شهر بعد شهرين بعد ما تخلق يا الحكم يكون امتى نحكم ان هو نفاس وامتى نحكم ان حيض يقول ويثبت حكمه بوضع ما يتبين فيه خلق انسان ولو خفيا واقل ما يتبين فيه 81 يوم 81 يوم وغالبه ثلاثه قاله المجد وابن تيميم وابن حمدان وغيره فانت خلل ال40 نقاء في وطهر دي المساله اللي نقاء في وطهر بمعنى في خلال 40 في خلال 40 يوما لو المراه انقطع الدم انقطاع كامل انقطاع كامل لا صفره ولا قدره ولا شيء يبدأ إيه ده طهن عودها الدم تاني في قرية الأربعين يكون ده إيه نفاس انقطع الدم يبدأ طهن عودها الأربعين يبدأ إيه إيه الأربعين هيكون حكم إيه حكم نفاس فإن تخل للأربعين نقاء فوطور لكن يكره وطوها فيه يكره وطوها إيه وطوها فيه قال أحمد ما يعجبني أن يأتيها زوجه على حديث عثمان بن أبي العاص أنها أتته قبل الأربعين فقال ما لا تقرابيني بس ده حديث موقف, وضعيف. موقف إيه وضعيف موق طبعا الإمام أحمد نظرته عظيم يقول لا ما يعجبني ودي يعني دايما الإمام أحمد كما ذكرنا أنه يتحرى ودائما يعني يقول أخشى كذا أحبه لا كذا أعجب إليه كذا ما يعجبني أن يأتيها زوجه ليه؟ لأن المرأة غالبا يعني النساء جاهلات النساء جاهلات حتى في الأشياء التي تختص بهن فممكن المرأة لا تفرق لا تستطيع أن تفرق بين دام الحيض و دامل إيه؟ بين دامل الطاهر او الطهر وبين النفاس. فلذلك الأمر محمد يعني خاف أن المرأة لا تستطيع أن تفرق لقال ما يعجبه يبقى ينتظر عليها أربعين حتى ينقطع الدم طيب هو يذكر أشياء هنا على عهده على عهده ليس متخيلة الآن على عهدنا ولكن سلمنا لو حصل ومن وضعت ولدينا في أكثر المرأة يعني بتولد توقم يعني من وضعت ولدينا في أكثر فأول مدة النفاس هنحسدها من الأول ولا من الثاني سلمنا امرأة كتحامل في اثنين فولدت واحد وبعدين اللي بعده ولدته بعد شهر مثلا ناشي بعد إيه بعد سلمنا هذا الشيء على عهده ماشي قد يحدث هذا الشيء لكن هو بذكر أشياء مش متخير على عهد الطب بليل دخل كبير ومن أول يعني من أول يوم المرأة تعرف أنها حامل ولا مش حامل وبعد كده تعرف ان هي طرف فيها توأم ولا مش توأم فسلمنا المشي معه من وضعت ولدينا فأكثر فأول مدة النفاس من الأول من الإيه؟ من الأول فلو كان بينهما أربعون يوما فلا نفاس سلمنا هي ولدت ولد وبعدين بعد أربعين يوم ولدت التاني نزل والسلام عليكم نازل ايه وبالراحه كده فيا ترى الحكم ايه هنعد نفاس ثاني ولا يا ترى النفاس ينقطع كده يبقى النفاس يحسب من الايه يحسب من الاول لانه تابعه الاول فلم يعتبر في اخر النفاس كما يعتبر في اوله ولانه نفاس واحد من حمل واحد فلن يزد على الاربعين وفي وطئ النفاساء ما في وطئ الحائض هنا الكفره قياسا عليه يعني عاوز اقول الحيط حكم حكم الايه نفاس والنفاس حكم حكم الحيض وفي وطء النفساء ما في وطء الحائط كذا يحرم على الرجل أن يطأ المرأة الحائض ويحرم عليه أن يطأ المرأة يعني يجامع المرأة النفساء طيب بالنسبة للرجل هل يجوز له أن يأخذ دواء يشرب دواء يمنع الجماع يعني إنسان شديد البهى أو شيء هل يجوز له أن يأخذ يعني دواء يمنع الجماع هذا حقه هذا حقه لو راضد المرأة بذلك جائز بس بشرط أنه يعني طببيا لا يؤثر عليك يمكن طبعا العكس الأيام بعملها العكس الأيام بعملها العكس ماشي دا كان زمان واحد بلك بيأخذ وعشين يمنعوا لا زمان دلوقتي بيأخذ وعشين إيه إذا يعني يقول وفي وطء إنه فساء ما في وطء الحيض ويجوز للرجل شرب دواء مباح يمنع الجماع لأنه حق له ويلأنس شربه لحصول الحيض والقطع لأن الأصل الحل حتى يريد التحريب ولم يريد بمعنى إيه ان المراه احيانا تكون تريد أن تحج او تعتمر او شيء فهل يجوز لها ان تأخ... أو تصوم او تصوم هل يجوز ان تاخذ دواء يمنع نزول الدوره يجوز لها بس بشرط بشرط ان هو طبيا لا يؤثر على الا اذا حكم طبيب ثقه ان هذا الدواء لا يؤثر على هذه المرأة ولا يؤثر على الرحم او شيء يبقى يجوز لها أن تاخذ هذا الايه يجوز لها ان تاخذ هذا, الدواء. أن تأخذ هذا, الدواء. أن تأخذ هذا الايه الدواء بعض الأسئلة يعجالة هل يجوز للنساء المكوز في غرفة بجوار مصال النساء في حالة حيضيها لطلب العلم مثلا بالنسبة لو أن المرأة حائض يحرم عليها أن تمكس في المسج كما ذكرنا لو المرأة الحائض يحرم عليها أن تمكس في المسج كما ذكرنا طيب ما فيش مسج دهي غرفة حطينها عاملين أوضة بخلاف المنفصلة عن المسجد خالص بيستندرة تركز ده غرفة منفصلة عن المسجد بيجتمعنا في طلب عمل المسجد فهل يجوز المرأة أن تأكس واحد؟ نعم يجوز لها إذا كانت منفصلة وليس لها حكم المسجد ما حكم المرأة الحائض بالنسبة لمسج المصحف وتعليم القرآن للنساء وهم بالمسجد والذكتب بالنسبة ذكرنا هذا الحكم وقلنا حكم المرأة الحائض بالنسبة لمسج المصحف المرأة الحائض يحرم عنها أن تمثل مصحب والرجو من الجنب يحرم عنها أن يمثل معها. وقولنا فرق بين المس täähetto المباشر وفرق بين القراءة من الصدительно فالقراءة جائزة على خلاف الجامعة هي القراءة جائزة على الراجع والنفس يحرم سواء كان حدث أصغر أو أكبر سواء المرأة أو طيب المرأة بتعلم المرأة بتعلم النساء هتعمل, إيه هتعمل إيه المرأة بتعلم النساء في المسجد. والله إذا كانت أي حائض أصلا لا يجوز لها أن تدخل مسج إذا كانت حاية الله جزء لها أن تدخل مسجد أصل ويحرم عليها ذلك يحرم عليها ذلك في حال للحاية طيب سلمنا أن هي بتقرأ القرآن في المدرسة مثلا بتعلم الطلبة في المدرسة الطلاب تعمل إيه يا جزء لها أن تقرأ القرآن أما المصحف تضع على حامل وتجلبه واخد بالك تقلب أوراقه بعود او بشيء ما حكم من يشعر بتحرك الماء في الذكر بعد البول وأثناء الوضوء وهو غير متأكد من نزول البول فما حكم الوضوء والله المسألة دي بسأل فاكتين من الشباب دي المسألة دي بالذات مسألة النقطة اللي بتنزل وحس إنه بعد ما يستنجى بيجوم كده واخد بلقي حس إن شيء في قبله ما في مجرى الزاكر بيتحرك وبس يومش متأكد في نقطة نزلت منزلت شيء يا طرى يعمل إيه لا تبالي لا تبالي النبي صلى الله عليه وانضح فرجك لا تبالي هذه النقطة إبا الشيطان يريد أن يفسد عليك العباد يريد أن يفسد عليك الصلاة لكن لو تأكد الإنسان تأكد كامل تأكد كامل ركز لو تأكد, تأكد كامل إن في نقطة نزلت بالفعل فعلا. ده يجب عليه أن يدخل مرة ثانية ويوزيل إيه هذا النجس عنه ويوزيل هذا الإيه النجس عنه طيب كده عشان نشقش عن الناس خلاص كده طيب سبحانك الله وحمدك أشهد والله يلاد أستغفره فأتوك.